اخيرا انت حر وراء السدود اخيرا انت حر بتلك القيود اخيرا انت حر وراء السدود اخيرا انت حر من تلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العباد اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العباد فما لا يضيرك كيد العباد اخي هل تراك سئ انت الكفاح والقيت عنك اليك السلاح اخي هل تراك سئ انت الكفاح والقيت كاهليك السلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع رايهها من جديد فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع رايهها من جديد ويرفع رايتها من جديد اخيرا انت حر وراء السدود اخيرا انت حر بتلك القيود اخيرا انت حر وراء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 انني اليوم صلب المراسي ادك صخور الجبال الرواسي غدا ساشيح بفأس الخلاص رؤوس الافاعي الى ان تبيد غدا ساشيح بفأس الخلاص رؤوس الافاعي الى ان تبيد رؤوس الافاعي الى ان تبيد اخيرا انت حر وراء السدود اخيرا انت حر بتلك القيود اخيا انت حر وراء السدود اخيا انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد اخير ظرفت علي الدموع وظلل تقبلي بها في خشوع اخير ظرفت علي الدموع وبللت قبلي بها في خشوع فأوقد لهم من رفاة الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد فأوقد لهم من رفاة الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي أنت حر وراء السلود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر من وراء السدود اخيرا تحررت من تلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فما لا يظيمك كيد العبيد اذا كنت بالله مستعصما فما لا يظيمك كيد العبيد فما لا يظيمك كيد العبيد اخيرا نمت نلقى احبابنا في روضات رب وعدت لنا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 سنت الكفاء ولا أنا ألقيت عني السلاح أخي إني ما سأنت الكفاء ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستنضي بنصر مجيد فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وأنت ستنضي بنصر مجيد أخي أنت حبتك وراء السدود اخيرا تحر بتلك القيود اخيرا تحر وراء السدود اخيرا تحر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد ما لا يضيرك كيد العباد سااثر ولكن لرب وديد وامضي على سنتي في يقين سااثر ولكن لرب ودين وامضي على سنتي في يقين فإما, فاما الى النصر فوق الانام واما الى الله في الخالدين فاما الى النصر فوق الانام واما الى الله في الخالدين فاما الى النصر فوق الانام واما ما الى الله في الخالدين فاما الى النصر فوق الانام واما الى الله في الخالدين اما الى النصر فوق الانام واما الى الله في الخالدين واما الى الله في الخالدين واما الى الله في الخالدين واما الى الله في الخالدين